بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقبضه رزق والذي انقبضه رزق ورسمنا لك ذكرك ورسمنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا فبينما العسر يسرا انما مع العسر يسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغب